بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له وَكُم فَانٍ وَكُم كَافِرٌ وَمِنكُم مؤمن والله وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير 119. ألم يأتكن نبأ الذين كفروا Deen Allah, Allah فآمنوا بالله وعسوله والنور الذي أنزلنا ويدخله جنات ويدخل المصير longer والله عنده أهل عظيم فاتقوا الله ومن يوقش نفسه فأولئك هم المفلحون إن mm you -hmm.